قوله تعالى وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله الأماني جمع أمنية وهي ما يمنون به أنفسهم من الباطل كزعمهم أنهم مصلحون في نفاقهم وأن المؤمنين حقا سفهاء في صدقهم أي في إيمانهم كما بين تعالى ذلك في قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون الآية وقوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء الآية وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الأماني المذكورة من الغرور الذي اغتروا به جاء موضحا في غير هذا الموضع كقوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا به إلى قوله ولا يظلمون نقيرا وقوله حتى جاء أمر الله الأظهر أنه الموت لأنه ينقطع به العمل وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وغركم بالله الغرور هو الشيطان وعبر عنه بصيغة المبالغة التي هي الفعول لكثرة غروره لبني آدم كما قال تعالى وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن الشيطان الكثير الغرور غرهم بالله جاء موضحا في آيات أخر كقوله تعالى في آخر السجدة إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقوله في أول فاطر يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وقوله تعالى في آية السجدة وآية فاطر المذكورتين إن وعد الله حق وترتيبه على ذلك النهي عن أن يغرهم بالله الغرور دليل واضح على أن مما يغرهم به الشيطان أن وعد الله بالبعث ليس بحق وأنه غير واقع والغرور بالضم الخديعه قوله تعالى فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة آل عمران في الكلام على قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به وفي غير ذلك من المواضع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 فيه وجهان من التفسير معروفان الأول منهما هو أن تقلب مضارعته ماضوية ونفيه إثباتا فيكون بمعنى الماضي المثبت لأن لم حرف قلب تقلب المضارعه من معنى الاستقبال إلى معنى المضي وهمزة الاستفهام إنكارية فيها معنى النفي فيتسلط النفي الكامن فيها على النفي الصريح في لم فينفيه ونفي النفي إثبات فيرجع المعنى إلى الماضي المثبت وعليه فالمعنى ألم يأني للذين آمنوا أي آن للذين آمنوا والوجه الثاني أن الاستفهام في جميع ذلك للتقرير وهو حمل المخاطب على أن يقر فيقول بلا. وقوله يأني هو مضارع أنا يأني إذا جاء إناه أي وقته ومنه قول كعب بن مالك رضي الله عنه ولقد أنا لك أن تناها طائعا أو تستفيق إذا نهاك المرشد فقوله أنا لك أن تناها طائعا أي جاء الإنا الذي هو الوقت الذي تتناها فيه طائعا أي حضر وقت تناهيك ويقال في العربية أنا يئين كباع يبيع وأنا يأني كرمى يرمي وقد جمع اللغتين قول الشاعر ألما يئن لي أن تجلى عمايتي وأقصر عن ليلى بلى قد أنا لي والمعنى على كلا القولين أنه حان للمؤمنين وأنا لهم أن تخشع قلوبهم لذكر الله أي جاء الحين والأوان لذلك لكثرة ما تردد عليهم من زواجر القرآن ومواعظه وقوله تعالى أن تخشع قلوبهم المصدر المنسبك من أن وصلتها في محل رفع فاعل يأني والخشوع أصله في اللغة السكون والطمأنينة والانخفاض ومنه قول نابغة ذبيان رماد ككحل العين لأيا أبينه ونؤي كجذم الحوض أثلم خاشع فقوله خاشع أي منخفض مطمئن والخشوع في الشر خشية من الله تداخل القلوب فتظهر آثارها على الجوارح بالانخفاض والسكون كما هو شأن الخائف وقوله لذكر الله الأظهر من أن المراد خشوع قلوبهم لأجل ذكر الله وهذا المعنى دل عليه قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت عند ذكر الله فالوجل المذكور في آية الأنفال هذه والخشية المذكورة هنا معناهما واحد وقال بعض العلماء المراد بذكر الله القرآن وعليه فقوله وما نزل من الحق من عطف الشيء على نفسه مع اختلاف اللفظين كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى كما أوضحناه مرارا وعلى هذا القول فالآية كقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فالاقشعرار المذكور ولين الجلود والقلوب عند سماع هذا القرآن العظيم المعبر عنه بأحسن الحديث يفسر معنى الخشوع لذكر الله وما نزل من حق هنا كما ذكر وقوله تعالى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم قد قدمنا في سورة البقرة في الكلام على قوله ثم قست قلوبكم قدمنا بعض أسباب قسوة قلوبهم فذكرنا منها طول الأمد المذكور هنا في آية الحديد هذه وغير ذلك في بعض الآيات الأخرى، وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كثرة الفاسقين من أهل الكتاب جاء موضحا في آيات أخرى، كقوله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وقوله تعالى فاتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما قد قدمنا الكلام عليه في سورة الزمر في الكلام على قوله تعالى ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما وبينا هناك الآية الدالة على سبب اسفراره أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما مضى وقد بقيت لنا حلقة واحدة في تفسير سورة الحديد حسب ما وضعه المؤلف رحمه الله نأتي عليها في لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته